إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أُخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ذو العزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام نورنا بخير الشرائع وأفضل الأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن استقام على شرعهم ومن على منهجه مستقام عباد الله تقف الألفاظ عاجزة والبلاغة حائرة والفصاحة حاسرة ونحن نحدث عن أمبائي أعظم ثلة ظهرت في دنيا الناس وفي عالم القيم وفي ميدان الإيمان ومضمار العقيدة أعظم ثلة ظهرت على وجه الأرض وغيرت وجه التاريخ إن التاريخ الإنساني بطوله وعرضه وعمقه لم يشهد من الصدق والتوثيق وتحري الحق والحقيقة وإعلاء قيم العدل مثل تاريخ الإسلام في سير أبطاله وتراجم رجاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا محمد الرسول الله والذين معه أشداؤ على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من آثار السجود وقد كتب ذلك قديما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع في التوراة ومثله في الإنجيل كزرع أخرج الشطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم أي من أصحابه صلى الله عليه وسلم مغفرة وأجرا عظيما وإن هؤلاء الصحب الكرام وإن هذه الزمرة المباركة التي وثقها القرآن بقول الله جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن تلك الثلة المباركة التي قال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا في الصحيحين إن الإعجاز الحقيقي في هذه الثلة المباركة التي حققت إنجازا عظيما، أنار الكون وحول الدنيا ونشر الهدى وأنار الناس بعقيدة التوحيد وحقيقة الإيمان ونور الشريعة، وفي بضع سنين شادوا بقرآن الله وكلامه عالما جديدا. ومجتمعا فريدا يهتز نظرة ويتألق اقتدارا وإن هذا الإعجاز العظيم أعظم منه الإعجاز الذي في نفوسهم في طبائعهم النفسية وفي قيمهم, وفي قيمهم الأخلاقية وفي قوتهم وفي شجاعتهم وفي جسارتهم فقد نقلوا للدنيا وهم خير رجال الخير والهدى والنور رجال اشتدت بالله عزائمهم وصدقت لله نواياهم وأخلصوا لله دينهم ونذروا لله حياتهم في مواقف بلغة وجسارة عجيبة ومشاهد قوية ومواقف إيمانية عظيمة إن هؤلاء الصحب الكرام يفرض على الواحد منا دينا أن يحبهم. وإن المرأة يحشر مع من أحب وقد بدأت سلسلة من الخطب عن السيرة تحدثت فيها عن الغزوات وتحدثت في بعضها عن الراشدين واليوم أقف في هذه الخطبة متشرفاً فخوراً أن أتحدث عن سيرة عظيم من أولئك العظماء وعن بطل من أبطال الإسلام الأجلاء أتحدث عنه وكل حياء عبارتي تخونني ولفظي يتقاصر والكلمة تضضاء أحتاج إلى لغة إضافية لأحدث عنهم فأهرع إلى الوحي الصادق وإلى الكتاب الخالد وإلى السنة المطهرة فهي خير من يتكلم عنهم ببصف فصاحة وبلاغة أحدث عن إمام الدنيا وعن بطل الإسلام عن أبي الحسن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن قصي الهاشمي القرشي بطل الإسلام وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أول الناس بعلي هم أهل السنة هم أهل الإسلام الذين يعرفون للرجال قدرهم ولو أردت أن أحدث عنه لا أستطيع فأدعو النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه ويحدث عن مناقبه التي كتبها علماء السنة كالبخاري ومسلم دونوها في الكتب لأن هذا القول الصادق الذي خرج من مشكات النبوة في البخاري وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك وعند الترمذي والنساء وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغ... في سرية من السرايا أمر عليهم علي بن أبي طالب فجاء بعض الناس يشكوه وقسموا الأدوار يقول أحدهم إن عليا أمرته علينا ففعل وفعل, وفعل وفعل ويقوم الآخر يأتي بخطأ والثالث بخطأ فلما قام الثلاثة أعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاح بوتيه ثم قام الرابع فلما تكلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوا عليا إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي كل مؤمن إلى يوم القيامة وليه ونصيره وحبيبه والمدافع عنه هم المؤمنون يدافعون عن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح السنن الترمذي باختصار السنري قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه كل شخص يعترف وكل مسلم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والولاية فعلي رضي الله عنه فوق رقابنا وفوقنا جميعا وقدمه فوق رقابنا ورؤوسنا رضي الله عنه وفي الصحيحين جاء في مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر وهذا مشهور لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله رجل يحب الله من قلبه شهادة عظيمة ويحب النبي صلى الله عليه وسلم من خالص فؤاده والله يحبه ورسول الإسلام يحبه يفتح الله على يديه فأعتى الراية علي وكان مرمدا في عينه رمد قال عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمرة إلا في ذلك اليوم وجاء الناس واجتمعوا قال سعد بن أبي وقاص ولقد كنت أكثر على رغبتي وأستشرف برأسي حتى يراني النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوني قال أين علي وكان بعيدا لأنه ما ظن أنه هو الذي سيفتح الله على يديه قالوا به رمد فتفل على عينيه قال علي والله ما اشتكت منذ أن تفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتقت عينه أبدا وعطاه الراية وزوده بالوصية النبوية الجامعة قال أغزوهم بسم الله وعلى رسلك وعلى رسلك ولئن الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم إن علي رضي الله عنه مناقبه كثيرا كيف لا؟ وقد ولد رضي الله عنه قبل البعثة النبوية بعشر سنين فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد تربى علي عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب لأن النبي تربى في بيت أبي طالب صلى الله عليه وسلم ولقد كانت أم علي فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي الهاشمية وعلي من الصحابة هو الوحيد الذي أمه هاشمية وأبوه هاشمي رضي الله عنه وبالتالي ربته فاطمة بنت أسد وعلي عجيب، أمه فاطمة بنت أسد وأم أبيه أبو طالب وأبو طالب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيقاني، أمهما فاطمة بنت عمر بن عائذ فعلي أمه فاطمة وجدته فاطمة وزوجته فاطمة وكانت له بنت تسمى فاطمة أمه حتى قيل أمه لأمه تسمى بفاطمة كان علي رضي الله تعالى عنه يتربى جنبا إلى جنب لاحظ أبو طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير في البيت إذا جلس مع عياله على مائدة واحدة الطعام كفاهم شيء عجيب فإذا جلس في غير مائدتهم قام أبناؤه جياع فكان أبو طالب لا يضع الطعام لأطفاله حتى يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تأكلوا حتى يأتبني قالت فاطمة بنت أسد وهي ترى النبوة منذ الصغر في هذا الولد الذي تربى في كنفها كقالت والله إنه ينام مع صغارنا فيصبح صغارنا غبرا شعثا ويقوم محمد دهينا كحيلا إنوم يصحم كحل ومدحن ممسح تقول فيه زولبي مسحه كانت تستغرب لذلك ولذلك لما نادى بالنبوة لم تستغرب ولقد هاجرت أم علي فاطمة ودفنها النبي في المدينة ونزل على قبرها وبل لما غسلوها أشعروه فجاء بردائه أو بحلته فكفنها إياه وقال كفنتها رداءي لتكسى حل من حلل الجنة وكان يقول أمي بعد أمي كانت أمه التي ربته وقامت عليه تربى علي على يد النبي مرتين مرة في بيت أبي طالب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما لهم ومرة لما انتقل إلى بيت الزوجية وتزوج بخليجة انتقل معه علي وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليخفف على عمه أبي طالب واطأت الحياة بكثرة عياله فضم عليا إليه وفي السنة الأولى من البعثة أتم علي رضي الله عنه عشر سنين فأسلم في تلك السن الباكرة إن علي رضي الله عنه ولينا أشهد الله جل جلاله ونحن في هذه الخطبة وفي هذه الساعة أن علي مولانا وأن علي سيدنا وأن علي ولينا من كنت مولاه فعلي مولاه وهو ولي المؤمنين إلى يوم القيامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوه وخلف على أهله ونسائه عليا فتكلم أهل النفاق قال المنافقون خلفه رغبة عنهم لا يريده فحمل علي سيفه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يعرف التأخر عن القتال ما خاض غمار معركة معركة إلا كان في لجتها وإلا كان في أولها بارز يوم بدل فصرع المشركين ويوم أحد ثبت وفي الخندق هو الذي خرج فلقي طليحة الطليحة ال ال ال ال و و وغيرهم من مشركين عبد عبدود بن يغوث وغيرهم هو الذي قتلهم وصرعهم ما عرف التخلف أبدا فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له لقد قالوا أنك خلفتني لأنك راغب عني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مطيبا خاطرة بكلمات كاللؤلؤ وعبارات كالنور وألفاظ كالدر قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد حقيقة كان منه بمنزلة هارون موسى وليس في هذا دليل لأهل التشيع الذين قالوا أنه أحق بالخلافة أحق بالخلافة بعد رسول الله أبي بكر وما في ذلك شك وبعده عمر ولقد وقف أبو الحسن لله دره لله دره وقف على منبر الكوفة وقال يا أيها الناس اسمعوا خير الناس بعد رسول الله أبي بكر وخير الناس بعده عمر ولو شئت لسميت لكم الثالث ولو أردتم أن أسمي الثالث بعده لسميت لكنه سقط فباعتراف علي رضي الله عنه خير الناس بعد رسول الله أبي بكر لا يدركه أحد في الفضل وخير الناس بعد أبي بكر عمر قال علي رضي الله عنه للناس أيهما أفضل عند الله أبو بكر أم مؤمن آل فرعون سكتوا قال لهم والله لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة موقفا وإن قريش تجأه بأيديها يضرب في في وشه هذا يجأه وهذا يتلتله يعني يأخذونه ويجرونه إليه قال والناس جميعا من أصحابه ينظرون فما دنا منه إلا أبا بكر ثم بكى علي حتى بل رداءه وقال ساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون كان علي رضي الله عنه مؤدبة يعرف الفضل لأهله ويعرف الفضل للسابقين من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الفضل لأخوانه في الدين الذين جاهدوا جنبا إلى جنب معه الذين قاتلوا المشركين معه الذين نصروا الدين معه الذين شيدوا أركان الإسلام وأرسوا قواعد الملة معه الذين خرجوا إلى الجهاد معه لا ينكر علي رضي الله عنه الفضل لهم بل قال من فضلني على أبي بكر أو عمر جلته ثمانين جلدة حد الفريا هذا افترع يجده ثمانين جلدة وإن الذين تشيعوا إليه زورا وبهتانا وأنا أعتبر الشيعة هم ألد أعداء علي بن أبي طالب الشيعة اسمعوها مني حقيقة الشيعة الذين يزعمون أنهم شيعة هم ألد أعدائه لأن العقائد التي يعتقدونها لا يرضاها ولا يقول بها إنه يعرف القدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون له القدر فهو الذي زوج أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب من فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا زوجها لعمر بن الخطاب فكيف تأتي الرافضة ويكفرون عمر بن الخطاب ويقولون نحن ننتصر لعلي ويكفرون عمر رضي الله عنه وعلي هو الذي زوج ابنته إن البنت لا يزوجها أحد، وخاصة إذا كان في قامة علي إلا لرجل يستحق. أنت وأنا إذا جاءنا رجل سيء يطلب زواج ابنتنا لما زوجناه، بل والله لو جاء يطلب زواج من تجارتنا نعلم عنه سوء لم نمنعه. كيف بعلي رضي الله عنه وكان له من الأبناء عمر سما علي بن أبى طالب عمر. إن إيران لا لا يؤشرون لجواز فيه عمر أما نحن نعيش في مجتمعنا في سلامة فكرية نحب الصحابة جميعا تجد علي وعمر ومعاوية وعمرة بين الناس تجد شخص اسمه معاوية عادي جدا وآخر اسمه علي عادي جدا لأن هذا صراع لم ندخل فيه ولم نت ولم يتعبدنا ربنا بأن نقول فيه ولم نحضره ولم نشهد تلك الملابسات الذي نشهده أن كلهم أخيار وأن الصحابة كلهم عدول وأن حبهم فريضة يقول ابن الجوزي رحمه الله كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن والله إن هذا حق لأن القرآن هم الذين نقلوه إن الناس يتعاملون مع قضية سب الصحابة ب... بإحساس بارد إن سب الصحابة يعني أن القرآن الموجود غير صحيح من منكم سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الشيعة سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ألم يسمعه الصحابة العدول وحفظوه وحفظوه في الصدور ورووه إلى التابعين وحمله التابعون بأمانة فعلموه الذين من بعدهم ألم يكتب عثمان المصحف ألم يجمع أبي بكر الصديق المصحف ولذلك إذا قيل لك أن الشيعة يطعنون في القرآن لا تستغرب إنها نتيجة طبيعية إن الذي يطعن في النقل يطعن في المنقول هذه نتيجة طبيعية الشيعة يعتقدون أن القرآن محرف لأن الذين نقلوه ما كانوا أمينين على حد قولهم وتعبيرهم وضلالهم إن علي بن أبي طالب هو علينا، هو سيدنا، هو أحد أصحاب نبينا، ونحن أول الناس، نحن أول الناس به، وبفضائله ومناقبه الكثيرة التي لا تحويها خطبة عادرة ولا درس طاري. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعز بناته فاطمة البتول. والبتول معناها التي انقطعت عن النساء شأوا بعيدا فلا يدرك النساء فضلها وتبتل إليه تبتيلة أي انقطع إلى الله وفاطمة قد انقطعت في الشرف عن النساء بعيدا فلا يدرك النساء شرفها وهي الزهراء والأزهر الواضح والبقرة وآل عمران زهراء وتاني والجامعة التي تعلم الناس العلوم الشرعية سميت بجامعة الأزهر وفاطمة الزهراء عند الهيثم في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آمرني أن أزوج فاطمة من علي ولما دخل بها علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد الشيئة أي لا تقرب أهلك حتى آتي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فدعاهما فقامت إليه فاطمة متنفحة لنرطها تمشي مشية الاستحياء تستحي من أبيها أن يدخل عليها في يوم عرسها مع زوجها فدعا لهما وتفل عليهما وقال ما شاء أن يقول قال عليه فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك أن فاطمة قال بتحبني أنا أكثر ولا بتحف فاطمة قال هي أحب إلي وأنت أعز علي منها هي أحب إلي ولكنك أعز علي منها أجابه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة اللطيفة التي تبين مكانة فاطمة وتبين جلال علي رضي الله عنه في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رضي الله عنه عرف له الصحابة قدره قدره كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من معظلة ليس لها أبو الحسن يقول أي مشكلة ما يخش في علنا بطالب ما بقدر عليها أعوذ بالله من معظلة ليس لها أبو الحسن عرف الصحابة قدره قال عنه الحسن البصري يصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعط القرآن عزائمه وإن علي كان متعدد المواهب رضي الله عنه لم يكن رجل السيف والقتال واللجة والمعارك والحرب والبأس لا والله كان عالما وكان مسددا في قضائه وكان نزيها في حكمه وإن علي حكم في ظروف صعبة رضي الله عنه لأنه تحمل مسؤولية الأمة كاملة لم يرد علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان أن يبايع لكنه قيل له أن الأمة سوف يأكل بعضها بعضا فلا بد من أحد أن يتقدم ولم يكن لأحد أن يتقدم وعلي موجود فتقدم للمهمة وتحمل المسؤولية وكانت على حساب دمه وكانت على حساب نفسه هو صاحب الليل صاحب القرآن والمواعظ والأشعار إذا تكلم بالشعر حيره وإذا تكلم بالحكمة فعجيب وإذا قام الليل فكأنما خلق للليل يقول الضرار ابن ضمرة الكناني رضي الله عنه لما سأله معاوية ابن أبي سفيان أن يصف له علي رضي الله عنه جميعا قال ضرار كان طويل المدى أفق واسع شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا تنطلق الحكمة من لسانه ويتفجر العلم من جوانبه لا ييأس الفقير من حقه ولا يطمع القوي في باطله كان كواحد منا غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه من الطعام ما جشب ومن اللباس ما خشن كان زاهدا كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته ولقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري إلي تعرطي أم إلي تشوفتي قد أبنتك ثلاث زادك حقير وعمرك قصير وعيشك حقير آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق سمع معاوي الكلمات فإذا بالدموع تنهمر من بين عيني هكذا كان أبو الحسن هذا هو علي الذي نعرفه والله أكثر من معرفة الشيعة له لأن الشيعة أساء إليه إساءة بالغة لما جعلوه عدو عدو لإخوانه ولم يكن كذلك إن الخلاف الذي وقع بين الصحابة إنما وقع في اختلاف في وجهات النظر هو خلاف طبيعي بين البشر وهذا ممكن وواقع ويمكن أن يكون أيها الأحبة إن علي بن أبي طالب إمام في الدين وهو عند أهل السنة والجماعة من السابقين المقدمين من أفل الفضل وأهل المناقب وأهل الخير يكفي يكفي الملازمة الدائمة للحبيب صلى الله عليه وسلم يكفي أنه كان ملازما له يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه فلذا تكبده قال يا علي زوجتك أحب الناس إلي لما زوجوا فاطمة وقال علي رضي الله عنه وكان رجلا عزيبا جاء في وصفه أنه كان قصير وأنه كان أصلع وأنه كان كثيفا لحيا وأنه كان أشعر الجسم كأنما لبس جلد شاد من قتلة الشعر في جسمه تقول لبس جلد بتاع شاد هذا هو علي بن أبي طالب قتل هو في الثامنة والخمسين من عمره قتلته الأيد المنحرفة والعقول الضالة والأفكار الرديئة أفكار التكفير عبد الرحمن بن ملجم الحميري الخارجي قتله في منتصف رمضان في السابع عشر من رمضان وهو ينادي لصلاة الفجر أبو الحسن علي بن أبي طالب الذي تزوج بفاطمة ودخل عليها وقال لما زفت إلي فاطمة لم يكن عندنا من الـ من من الـ من مما ننام عليه شيء كنا ننام على إهاب كبش جلد خروف ننام على صوفه بالليل وبالنهار نعلف عليه الناضحة جلد الخروف اللبوب النهار يعمل فوق العلف بتاع البهائم قال ولقد سكت فاطمة من أثر الرحاء في يدها عندها مرحاتين بتعمل بيون الدقيق لحد ما أثر على يردها وحملت الماء بالقرب حتى أثر حبل على عنقها وكان يقول لفاطمة بنت, أسد لفاطمة بنت أسد أمه أكفي فاطمة الماء وكل حاجة خارج البيت تكفيك كل حاجة داخل البيت من العجن والطحن هذا عن يبن أبي طالب إمام الدنيا ولكن أورد البخاري في تاريخه الكبير وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والنسائي في خصائص علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن فيك مثلا من عيسى ابن مريم قال لي علي بن بي طالب أنت زي عيسى ابن مريم إن فيك مثلا من عيسى ابن مريم غلت فيه دفت فيه اليهود فبهتوه وبهتوا الأمة وغلى فيه النصارى فأنزلوه فوق المنزل الذي له فروى علي الحديث علي بن أبي طالب في قسمين في ناس الضدوا ذي الهالكين واللي بقدسوا ويرفعوا فوق منزلته فوق الصحابة أيضا ضالون منحرفون هؤلاء ضالين وهؤلاء ضالين فكان علي يقول يهلك في رجلان يهلك في رجلان الأول محب مطري يقع في الاطراء الشديد والثاني مبغض مفتري كل من أبغض علي خرج عن الإيمان روى الإمام مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق اللهم إنا نشدك أننا نحب عليا ونحب معه سائر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المدافعين عن الصحابة والزائدين عن جنابهم والمحبين لهم والعارفين لأقدارهم وسيرهم أسأل الله تعالى يتقبل منا أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد بدمي ونفسي ذلك الفئتان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 وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهراني بنتاهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسمى صحابة أحمد لله در يحبذ الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمدان ناظراه وسمعه وبقربه في القبر متجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أزكاهما أقواهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان أسناهما أزكاهما أصفاهما أخشاهما في السر والإعلان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان يعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان أو أبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان هي زوج خير المرسلين وعرسه وعروسه من جملة النسوان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بنور الله مؤتلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومح الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فيجتمعوا على عثمان من كان يسهر ريلة في ركعة وطرا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الربان زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة رتبة وبنى الإمامة عيا مابو مبنياني واستخلف الأصحاب كيلا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتولي وبعليها وبمنهما لمحمد صبطاني غصناني أصلهما بروضة أحمد لله درر الأصل والغصناني أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة للديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله, والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان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 وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة القابها ربي إذا أحياني لا تقبلن من التواريخ كلما كتب الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن صحبه سيما سوي الأحداث والأسنان كابل المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكاني واعرف لأهل البيت واجب حقهم واحرف عليا أيما عرفاني لا تمتدحه لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصر النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني اللهم إنا نحب أصحاب نبيك اللهم هذه عقيرتنا فارحمنا وهذا ديننا فاقبلنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إن نبيك قال إن المرأة يحشر مع من أحب اللهم إنا نحب أبابك وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعائشة وحفصة وطلحة والزبير وسائر أصحابك رضي الله عنهم اللهم فاجمعنا بهم بحبنا لهم يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل الشرور واحفظ المسلمين من كل الآثام اللهم اهدي اللهم اهدي الضلال اللهم اهدي الضلال اللهم هذي الضلال يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بسلطانك وقوتك ومنعتك هذا الدين إنك جليل قدير عظيم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقن الصلاة